يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ايكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يَقُبِّلَ الطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَىٰ لَمْ فصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا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 فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد ما من اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب ايتها الأخوات الفاضلات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لكن المسألة ليست اعتسافية الله لا يخرج أن من عباده من الظلمات إلى النور هكذا اعتباطا أو تعسفا كما أن الذين كفروا لا ينجحون في إخراج إخوانهم من النور إلى الظلمات ويضلونهم اعتباطا أو مجرد إرادة ورغبة إنها تقنيات وآليات أيها الإخوة يستخدمها هؤلاء لإضلال العباد وتزوير الحقائق وتعمية الطريق ومن لطيف اعتلاقي آي القرآن بعضها ببعض أن الله تبارك وتعالى وعلى الفور ضرب لنا مثلا موحيا ضرب لنا مثلا موحيا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قال على هذا النحو يتم الإضلال على هذا النحو على هذا الغرار يتم الإضلال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك عجيب الآية عجيبة أيها الإخوة إلى ما شئتم من العجب تقول الآية هذا الذي حج إبراهيم لا يتوفر أصلا على مقومات المحاجة ليس هناك ليس من أهل الفكر ولا الذكر والعلم ولا, ولا التعمق أيها الإخوة ولا التفلسف مجرد صاحب سلطة أن آتاه الله الملك لذلك يسمع له أيها الإخوة ويتاح له أن يقول فقط لأنه صاحب سلطة لو لم يكن صاحب سلطة لم استمع إلى تهريفي وتخريفي أحد لأنه مخرف أيها الإخوة أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت إذ قال إبراهيم لغة موضوعية قرآن يصنع لغة تتسم بأعلى درجات الحيدة وعدم الانحياز البراءه من الانحياز قال ابراهيم يقول وهذا يقول وعلى العاقل ان يزن القولين ايها الاخوه ليفرز المزاعم والدعاوى من الحقائق المقرره الراسخه اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا أحي واميت هنا قول وهنا قول هنا قيل وهنا قيل هنا قيل, هنا قيل وهنا قيل من الأقوال قال أنا أحي وأميت هنا المغالطة الفلسي هنا تكمن أيها الإخوة تستكن تستخفي المغالطة قال أنا أحي وأميت يعتمد هذا النمروذ أيها الإخوة على مغالطة شهيرة جدا إنها مغالطة الالتباس مغالطة الالتباس الله يحي ويميت قال وأنا أحي وأميت هذا محكوم بالإعدام في عن احييته وهذا محكوم بالاعدام ساميته امدته إذن انا احيي واميت تماما كالذي يناقشك في خلاقيه الله الله وحده هو الخلاق يقول لك وانا خلاق اخلق اعمالا فنيه اسم هذا ايضا يا الخلق الفني الالتباس التباس بين كلمتين ايها الاخوه بالاحرى الالتباس في كلمه واحده واللعب على الفارق، على هامش الفارق بين المعنيين المعنى الأولي والمعنى الثانوي denotation, connotation المعنى الأولي المعجمي الإنشائي المباشر الإشاري هكذا يسمى هذا denotation المعنى الأولي في علم اللغة في والمعنى الثانوي الإضافي الإعازي الإحائي هنا يحدث التلغيم أيها الإخوة يلعبون على هذا الالتباس يلعبون على هذا الالتباس طبعا ليس النماريذ وحدهم هم الذين يلعبون على هذا الالتباس تقريبا كلنا نلعب على هذا الالتباس أحيانا ونحن ندري فهذا تماكر ومغالطة وتعمية أيها الإخوة على الحقائق وتوعير لطرقها للطرق الموصلة إليها وأحيانا دون أن ندري لأننا ما على أن يكون فكرنا غائما وملتبسا ومشوشا إنها قضية الفكر كيف تفكر وفق اي منهج وفق اي ضوابط قضيه التنشا والتربيه هل ربينا ونشئنا وعلمنا على ان نفكر بوضوح الإخوة. وبدقه منطقيه ام ربينا على المغالطات ان نغالط انفسنا وضمائرنا وعقولنا والبينات والادله والحجج والحقائق حتى الفاكس الحقائق الملموسه هكذا احب ان اقول ابتداء المساله في جذر من جذورها قد يكون أخطى جذورها إبستيمولوجية مسألة معرفية لها علاقة بفلسفه المعرفة، بنظرية المعرفة هل نحن واعون؟ هل نحن يقظون أيها الإخوة ومدركون لهذه الألغام العقلية والأقول الأرضية أم أنها تنفجر فينا وفي غيرنا دون أن ندري أبسط أنواع الإدراك أيها الإخوة وأقربها إلى الوثاقة على قل في نظر جمهور الناس الإدراكات الحسية Sensor يعني Perceptions الإدراكات الحسية أنني أراكم الآن وأرى هذه الألوان وهذه الحجوم أرى هذه الأشياء بهذا الحيز إدراك حسي أسمع كما تسمعون أيها الإخوة ألمس أتذوق أشم إدراكات حسية هذه الإدراكات الحسية على درجة عالية من وثاقة على أقل نظر الناس مع أن الأمر علميا ليس كذلك بالمرة حتى الإدراكات الحسية معطيات الحس سنسة باللاتينية هذه السنسة ليست كما تعتقدون إنها مجرد أيها الإخوة هتامات إنها مجرد بقع فسيفسائية منثورة لا راقط بينها نماذجك الإرشادية كما يقال نماذج الذهنية الخطط السكيمة باللاتينية الشيما الاسكيمة هذه السكيمة الموجودة لديك والتي تدخل المجتمع والدين والعادات والتقاليد ودرستك وأهوائك وأغراضك ومصالحك كل هذه الأشياء تدخلت في رسم معالم هذه الإسكيمة هذه الخطة الإرشادية هذه الخطة الإرشادية هي التي تكمل النقاص ويا لها من نقاص الحقيقة العين أيها الإخوة تقع فقط على كما قلت لكم بقع فسيفسائية منثورة علمياً فيزيولوجياً وتأتي هذه الإسكيمة تكمل النقاص بعد ذلك de talen zijn niet hetzelfde. De talen zijn niet hetzelfde. De Het is niet hetzelfde. De talen het, niet hetzelfde. De Het zijn niet hetzelfde. De talen zijn niet hetzelfde. De talen zijn niet hetzelfde. De talen zijn niet hetzelfde. De talen zijn niet hetzelfde. De talen Het niet hetzelfde. De talen zijn niet niet hetzelfde. لا بد أن يأتي هذا النموذج الذهني إذن الذهن أيها الأخوة كما يقول فلاسفة العلم المحدثون الذهن يطلع بمهمة بنائية للوجود نحن نعيد إنتاج الوجود لا نخلقه من عدم لكن نخلق إدراكنا لهذا الوجود نساهم في خلق إدراكنا لهذا الوجود بناء ذهني تشييد ذهني الذهن يقوم بهذا الشيء لذلك من ناحية البيستمولوجية مهم جدا أن نقف طويلا أعرف أن هذا كلام ثقيل دم على بعض الناس آه. الذين لا عناية لهم بهذه القضايا هذا الكلام لا يهمهم لا من الأول ولا من الآخر أما الذين يعنون بها الذين يبحثون في مسائل لمن يختلف كبشر متدينون نحن غير متدينين أيها الإخوة في إطار المتدينين هناك المسيحية واليهودية والإسلام والبوذية والآخرية والجينية والهندوسية أديان كثيرة في إطار إسلام هناك الشيعة والسنة والإباضية والزيادية والوهابية والصوفية إلخ اختلافات كثيرة هنا تعصب ويقتل بعضنا بعضا ويكره بعضنا بعضا ويستبيح بعضنا بعضا لماذا المسألة في نظر أكثر ناس ذاجة وغفلة الأدلة والبراهين أدلة ماذا وبراهين ماذا المسألة عقد من هذا بكثير عليك أن تحفر إلى خمسين طابق تحت ما يسمى بالأدلة والبراهين لسه حتى تفهم كيف تجري المسائل حتى تفهم كيف تجري المسائل ليست مسائل. مسألة أدلة وبراهين وإلا الكل يعتصم بحجة الحجة وبرهان البرهان البرهان يساعدني وهو يختلف معك دينا وإيدولوجيا وعقيدة ومنزعا يختلف معك على طول خط ويزعم أن البرهان يساعده وتزعم أن الحجة تسعدك هذا هو لا ليست هذه المسألة ليست هذه المسألة في جزء منها نعم هي كذلك في جزء منها لكن هذا جزء معقد جدا وبعيد جدا وغائم جدا حتى نصل اليه سنثبت اننا فلاسفه حقيقيون واننا علماء حق ايها الاخوه مساله كثير بعيده وكثير صعبه ايها الاخوه لماذا لانه على مستوى الادراك الحسي كما قلت لكم المساله تجري وفق هذا التعقيد والتركيب تقوم هذه السكيمه او الخرطه الذهنيه ايها الاخوه تقوم بتكميل ايه او بخلق صوره في الحقيقه من هذه المعطيات المنظوره الفلسفيه النفسيه من هذه الهيولة أه؟ للمعطيات للديتا هيولة هكذا هيولة آه. أن هذه الهيولة أو الهيولي اللاتينية يقوم الذهن بخلق الصورة ولذلك حين نفهم هذا سنفهم بالضبط لما رأيت الشيء على غير ما هو عليه هذا يحدث معنا ألاف المرات أن يحدث معي حتى يؤرقني أنا أتوقع الآن أن تدخل بنية الفلانية لألف سبب وسبب لأن البنية الأخرى التي تشبهها قليلا غائبة في المدرسة هي الآن وأعرف أنها ستاتي بعد ساعتين فتدخل فعلا البنية الفلانية وأراها تماما على أنها فلانة وبعد قليل يتبين لي أنهم ينادونها فلانة فإذا هي فلانة المتغيبة فانظر إليها إذا هي المتغيبة متى حضرت؟ هي لا تزال حاضرة كيف حصل؟ لا يمكن ما الذي يحصل؟ إيه الذهن يتوقع أنها فلانة لذلك يرسم لك إيه؟ يأخذ هذه المعطوات البسيطة الموجودة يكملها صورة فلانة وتراها بشعرها المسترسل وليس بشعر أختها الجعد أيها الإخوة وتراها في طولها لا في طول أختها وهي أطول منها وفي لونها لا في لون أختها وهالهم جره هذا يفسر لك أشياء كثيرة هذا يفسر لك تقول عجيب أنا كنت أستمع إلى هذا إيه؟ العالم أو المفكر وكنت أقرأ هذا الفيلسوف ودائما كنت أراه ملحدا وزنديقا وأراه كلامه بشعا مكروها كيف استحال الآن إلى, إيه؟ الى عسل والى اوراد وازهار الى طاقات من الزهر الى شذى وعبير لا ادري نعم لانك كنت تهيئ نفسك وفق مسبقاتك وفق خططك الارشاديه العقاديه الايديولوجيه انه هو زندير فلا بد ان يستحيل كل شيء الى زندقه كل شيء الى عكسه تماما هذا ما يسمى بانحياز التاييد وانحياز التكذيب confirmation بايس deze confirmatie, paars. En hij gaat het te eiden, en hij gaat het te wat En de kern mag je hullu hullu hullu. Ajuhad ikwa. En de kern mag je hullu hullu hullu. En hullu hullu hullu. En hullu hullu hullu hullu. En hullu hullu hullu hullu hullu. En hullu hullu hullu hullu hullu. En hullu En En <تصفيق> كل شيء حتى الشيء الذي وافقنا فيه فلان وهو كثير انا سانحاز الى تكذيبه وادعي انه يقوله كذبا ودسا يقول لك الشيعي لا تغتر بحب فلان لاهل البيت فانه زنديق سني مبين يريد ان يمرر افكاره عن الصحابه الزنادقه ابي بكر وعمر اينا نحن الشيعة احذروا منه يدخ نقوس الخطر ويقول لك السني ايها الاخوه المحترق احذروا فلانا ولا تغتروا بحبه للصحابه الكبار وامهات المؤمنين فانه زنديق شيعي ملعون يريد ان يبرر عبر هذه الاشياء افكاره اه الشيعيه الرافضيه احذروا هذا اسمه انحياز التكذيب انحياز التكذيب والعكس صحيح تماما حين يكون فلان والذي يبدو فيما تعطي المعطيات الان انه يتزندق ويخرج عن حدود الدين الصحيح لكنه لا يزال مصر على أن يكون واحدا منا ومعنا أيها الإخوة ويعرب عن لساننا ويفرق عن منطقنا ويرجح مصالحنا يسالم بسلمنا ويحارب لحربنا هنا يأتي إنحياز ماذا؟ التأييد كل فرضية تطرح حول زندقته حول مروقه حول خطائه أيها الإخوة لن نلحظ أي شيء يؤيدها سنلحظ كل ما يعارضها أيها الإخوة وسنلاحظ كل ما يؤيد أيها الإخوة كونه هو الإنسان الملائكي في مسلخ بشر سنلاحظ هذه الأشياء دون أن ندري ونحن ندعي في المرتين وفي الحالتين أننا نصدر عن عقولنا وعن أفكارنا وعن استقلالنا العقلي والمذهبي والأيدروجي كلم فارغ لعبة سخيفة اسمها لعبة الاعتقاد ولعبة الشك في العلم علماء يعرفون هذا تماما العلماء الذين فعلا ولذلك نحن نحترمهم ونتعلم منهم أيها الإخوة في الغرب او الشرق شرقيين كانوا غربيين هذا لا يعنينا نتعلم منهم وينبغي ان نتوقع ان نتعلم لان هؤلاء علمونا كيف ينبغي ان تحترم الحقائق لذاتها لا لاي شيء اخر لا للسلطة، لا لجمهور لا للناس لا لمصالح لا لمنافع وهؤلاء قله لو سالتم انفسكم من هو او ما هو قد يكون غير عاقل قد يكون معنى مجردا ايها الاخوه من او ما هو اكبر مظلوم على مدى التاريخ في طول التاريخ الانساني انا لن اترد ان اقول الحقيقه اكبر مظلوم واكبر منحور ومذبوح ودائما ينحر ويذبح ويضحى به من اجل الف الف سبب وسبب وعله من خسيس ومن نفيس الحقيقه والعجيب ان الحقيقه يذبح الناس لاجلها وباسمها يذبح بعضهم بعضا باسم الحقيقه وهي اول المذبوحين وأول مسلوخين وأول المباعين أيها الإخوة أكبر مظلوم هي الحقيقة عبر التاريخ الإنساني عبر التاريخ الإنساني لذلك أيها الإخوة حق لمن محض الحقيقة البحث عنها جادا وصارما أيها الإخوة حق له أن يكون إنسانا نبيا وعظيما هؤلاء هم عظماء البشر لا عظمة غيرهم عظماء البشر الحق هم الذين يطلبون الحق ويخضعون له ويبشرون به مهما كلفهم وأنا أقول لكم للأسف غير محبط ولا مبتئس لا أريد أن أحبطكم ولست مبتئسا في نفسي إنهم أقل مما تتصورون أندر من الكبريت الأحمر ومن الغراب الأبقع أيها الإخوة ندرب بشكل غير عادي وهؤلاء هم أهل الله وخاصة هؤلاء فيهم روح ربانية أيها الإخوة لأنهم يقدسون الحق والحقيقة يريدونها لذاتها لا لأي معنى آخر ومن أجلها يضحون كل شيء حتى حياتهم يتراجعون؟ لا يأبون يا أن حتى لو حرقوا وقد حرقوا في الشرق والغرب حتى لو خوزقوا وعدموا على الخوازيخ وقد خوزقوا لا يتراجعون. الحقيقة هي الحقيقة أعز ما ينال أيها الأخوة وأنفس ما يمكن أن يناضل عنه الحقيقة, الحقيقة لكن فيما عدا ذلك دعاوى ومزاعم ومتاجرات دعاوى ومزاعم ومتاجرات يقال في علم النفس ايها الاخوه في البشر نزوع فطري الى هذا الانحياز انحياز التأييد وانحياز التكذيب بحسب موقع, موقع الطرف الاخر هل هو معنا او من خصومنا هل هو اي منا او من خصومنا معنا او ضدنا ننزع مباشره اما الى التأييد قالوا شغله مش شبه فطريه البشر يفهمون هذا دون تفكير هناك تجربه مشهوره ولطيفه جدا جدا مجموعة بطاقات أيها الإخوة على ظهور بعضها الحروف المتحركة الباول يعني وكل حرف متحرك أيها الإخوة يقابله مباشرة على ظهر البطاقة الوجه الثاني رقم زوجي 2, 4, 6 وبالعكس الحروف الثابتة تقابلها ايه أحرف فردية عفوا أرقام فردية 1, 3, 7 إلى خير فاتوا بمجموعه كبيره ودائما تذكر هذه التجربه ودائما نتيجه واحده انحياز فطري في البشر يقولون لهم نريد ان نختبر هذه الفرضيه في هذه البطاقات دائما الرقم الزوجي لابد ان يواجه حرفا متحركه حرف علم واضح قالوا واضح نريد ان نختبر هذه الفرضيه بتقليب ايه بطاقتين مثلا مو مباشرة يعمدون إلى إيه البو الحرف المتحرك ويرون هممتاز أربعة صحيح ويعمدون عمدون إلى أربعة أو ستة أو ثمانية حرف إيه أي مثلا أو متحرك ممتاز صحيح الفرضية صحيحة غريبة كلا نادر جدا جدا الذين ذهبوا إلى سبعة ليروا أنه يواجه حرفا متحركا إذا سقطت الفرضية مباشرة وبضربة واحدة أنا لا أحتاج أكثر من حركة واحدة أيها الإخوة ملا للحركة ستسقط لي هذه الفرضية من أساسها في طاقة واحدة. ثبت لي أن حرفًا ساكن أو ثابتًا أيها الأخوة يواجه رقم زوجي. انتهى. الفرضية باطلة. لكن البشر لا يفعلون ماذا يذهبون؟ يذهبون إلى ما من شأنه أن يعيد الفرضية. إنحياز فطري. إنحياز التأكيد. إنحياز التأييد. Confirmation bias. آه. إنحياز التأييد أو التأكيد في البشر. هذا الذي يجعلنا يضحك علينا. أنا لا أفكر عموان في عناوين خطبي دائما بعد كل صلاه هذا يشغل الوقاية لدقائق ما أن نسمي الخطبة لا، اليوم سنسميها لئلا نخدع كاين لا نخدع سنتكلم أيها الاخوه في قليل من المنطق الذي نحتاجه في كثير مما نفتقد سنتحدث أيها الحديثا قليلا أيها الأخوة عن كثير مما نحتاج نحتاجه دائما هذا في كل حياتنا، الفردية والاجتماعية، السياسية والدينية والعلمية أيها الإخوة والتأملية ولكننا نفتقد الكثير منه سنحاول أن نعطي القليل منه نتباو الحديث عن القليل منه لألا نخدع لا نريد أن نخدع يقول علماء النفس الاجتماعي وغيرهم يقولون وبهذه الحيل ونظائرها وأمثالها تستبقي العادات والتقاليد لا نحب أن نطلق أحكام قيمة فنقول البالي المهترية المضانعة لا نريد لا نريد العادات والتقاليد الجماعاتية أو الأممية تستبقي نفسها وتخلل ذاتها هكذا يمكن أن تتناسل بأمثال هذه الأشياء لماذا؟ لأن البشر يميلون عادة البحث عن مويداتها وليس البحث عما ينقضها جزء من عبقرية فرانس بيكن أيها الإخوة مؤسس فلسفة العلم الطبيعي في العصر الحديث في القرن السادس عشر في كتابة الآلة الجديدة نوبومورغانوم ماذا قال؟ قال عليك أن تقرأ وأن تستمع لا لتعتقد وتؤمن إذا عربت أن تعتقد وتؤمن هناك مليون سبب حديث ليس عن إيمان بالله سبحانه وتعالى لا لا لا إيمان في أشياء هذه حتى في الفلسفة في العلم في الأشياء العادية ما في مشكلة آه في العادات في التقاليد أي شيء ليس عن الإيمان إيه بالله ليس الحديث حديثا دينيا قال لا لتعتقد وتؤمن مضمر هذا الكلام مضمونه أن أسباب الإيمان لا نهاية لها تستطيع أن تختلقها من لا شيء يمكن أن تؤمن بسهولة على فكرة بما تريد هذه ليست مشكلة لكن إذا ردت أن تكون فيلسوفا يقول مثلي أنا مثلي تفكر بطريقتي أن تستخرج حقائق جديدة أن تختبر الحقائق لتميز الصحيح مع الباطل الغف من إيه؟ الثمين والخافر من الزباد قال عليك أن تقرأ وأن تستمع وأن تستوعب لتأتي بالمثال السالب بالمثال النافي قال المثال النافي فوق المثال الموجب بكثير المثال الضاحض فوق المثال المؤيد قال هذا المهم قال هذا المهم هذا الذي يشكل جزءا إيه من جوهر الفكر وطريق الحقيقة لا أنتبحث عن المؤيدات عجيب هذا في القرن السادس عشر يا يكون أول فيلسوف علم تجريبي في هذا العصر الحديث مع نشأة العلم الحديث أيها الإخوة وفي النصف الأول من القرن العشرين أكبر فيلسوف علم على الإطلاق يعني كارل بوبر كل فلسفة كارل بوبر تتلخص في إيه؟ في هذا المسعى المسمى بمذهب الاضحاء أو مذهب التكذيب مذهب الاضحاء مذهب التكذيب الذي اختصروه بجمله واحده انت تستطيع ان تاتي بعشرة آلاف عينه بمئة 100000 عينه بمليون عينه من البجع الابيض يقول بوبر هذا عندي غير كاف لكي تقرر حقيقه هكذا ايه نهائيه ان البجع لا يكون الا ابيض غير صحيح قال لماذا؟ قال لأن بجعة واحدة غير بيضاء كفيلة إي أن تهد لك هذا الصرح كله خلاص شكلت استثناء مدمراً بجعة واحدة وبالفعل آه وقعوا على بجعة أيها الإخوة وبعد ذلك أكثر من بجعة كانت بلون وردي لم تكن بيضاء لأول مرة موجود قال ممكن يكون أنت تتحدث عن تعميم يستمد من ماذا؟ من خبرتك المحدودة ربما جغرافيا ربما تجاربياً ربما لا أدري عاطفياً دينياً روحياً يعود إلى خبرة هذا التعميم مستمد يستمد أصوله من خبرة محيّنة ليس تعميمة ربانية لم يقم به الله تبارك وتعالى أنت تقوم به لذلك يقول جوهر النظرية العلمية يكمن في الضحض يعني في القابلية للضحض أن تصوغها بطريقة تقبل معها الضحض تقول إذا ضحضت لا تكون نظرية طبعا إذا ضحضت تكون فعلا أن تكون نظرية ما لم تضحض ستظل المقبولة انتبهوا لكن لا بد أن تكون مؤسسة مبنية منشئة أساسا بحيث تكون قابلة لماذا؟ لاختبار الضحض إذا نجد من الاختبار الأول ممتاز هي إلى الآن مقبولة إيه الآن؟ من اختبارين من ألف اختبار مقبولة. مقبولة طالما تنجو هي مقبولة واضح؟ وإذا رسبت تعد مرفوضة فتخرج مباشرة من دائرة العلم فلسفة قوية فلسفة هناك ايمن يتخذ ينتخذ ذلك على كل حال طالما إيه؟ لكن لا بد أن تكون مبنية بطريقة تقبل الضحض لا تأتي بنظريه غير قابلة من عصل. يعني نظرية عن الجان تتحدث عن نظريه عن الجن، تتعلق بالجن. لا أستطيع أن أضحضها يا حبيبي. الجن لا يدخل تحت إيه؟ مقومات التجريب. لا في نظريه. تقول كذا كذا اقول لك هذه نظريه غير علمية. سمها نظريه روحية، صوفية، سيو صوفية أي شيء تريد. لكن لا تسميها منطق علم الحديث السينسي يعني. آه نظرية علمية. لا يستثنى. وخاصة وفقاً بوبر. غير قابلة للضحض. غير قابلة للضحض بطبيعتها. فلا تكون نظريه علميه انتبهوا. نظريه تتعلق بالملائكة. ضربت لكم مثلا مرة. للأسف أحد علماء الفيزياء النظرية الباكستان وعالم كبير وضع نظرية وللأسف ونشرها بين ذي مؤتمر عالمي للاعجاز العلمي في القرآن والسنة مهزلة أنا أقوم من هذا المنبر مهزلة هذه مهزلة في الفكر والعلم تمارس باسم الدين وباسم القرآن والسنة مهزلة ما أعتقدش كان في عالم واحد فيهم قعدوا يقوم يقولوا هذا كلام فارغ علمي كلام كذا كلام فارغ عيب أن تلصق هذا بالقرآن والسنة وباسم الاعجاز زاف طلقة الإعجاز في القرآن والسنة، لماذا؟ تتحدث ذي عن الملائكة وأنك عمل لي مستكشف قانون رياضي معين استكشفت قانون رياضي معين معادل يجالي ونستطيع بها أن نثبت فعلاً تضاعف الأجور بحسب التقدم في الصفوف خلف الإمام وإلى علاقة بالملائكة، ما هذه يا حبيبي؟ كيف سأضحظ هذه النظرية أنا؟ هذه غير قابلة للضحف بطبيعتها نظرية غير علمية للأسفل دائماً تأخذني على المقدمات لحد الآن نقدم نعود إلى موضوعنا إيه؟ الرئيس أيها الإخوة نريد أن نتحدث عن قليل مما نحتاجه كثيراً أيها الإخوة نريد أن نتحدث عما يحصننا من ان نقع ضحايا للتضليل الفكري والأيدولوجي ضج ماطقية هؤلاء المهرجين باسم السياسة باسم الفكر باسم الدين باسم الوطن باسم أي شيء لا نريد لا نريد رحمة الله على الأديب مصطفى صادق الرافع واعتز بعقلك أن تنزل به إلى أن يكون سيخة بين عقول الآخرين لا تجعل عقلك هذا مسوقا للآخرين الله خلقك وخلق لك هذا الدماغ وهذا العقل لكي تكون متفرداً نسيجة وحدك لا تصدر إلا عن قناعتك بعد أن تقتنع وتفهم ليس من الضروري أن يكون لك قول في كل مسألة مستحيل العلوم أكثر من أن تحفظ اليوم أسماء واحد من يحفظ أسماء العلوم مستحيل حتى الأسماء مستحيل ولكن إذا أردت أن يكون لك رأي في مسألة فليكن هذا الرأي صادراً عن درس وموازنة وفهم وقناعة ذاتية بحسب ما يصل الله لك لا تردد الفكر أيها الإخوة الفكر لا يمكن أن يكون موضوعا أو محمولاً لموضوعة الحرية نقول حرية الفكر أو فكر حر فتكون الحرية أو صفة صفة لاحقة بالفكر مستحيل هذا كلام غير منطق غير مفهوم ما فكر حر وفكر غير حر الفكر بطبيعته لا يكون إلا حرا إذا تحدثنا عن الفكر فالفكر هو الحرية هذا الدماغ هذا العقل هذا الفهم المفروض أيها الإخوة بطبيعته أنه يسعى إيه؟ حرا غير مكبل وغير مكره تستطيع أن تكبل وأن تكره اللسان والبدن حتى الجوارح أما الفكر لا لا تستطيع أن تكبح جماح فكري أن يحقرك كطاغوت كملك ظالم كرئيس متسلط بل ألعنك حين أزجد بين يديك نزجد لسورتك لكن قلوبنا تلعنك وتلعن أصلك وفرعك لا تستطيع أن تفعل إيه؟ ما يضد هذا الله خلقنا هكذا أحرارا لا إلى العوة الله أعطانا هذه الحرية كعد عن السماوات والأرض فالفكر بطبع لي يكون إلا حر هل يمكن أن تستنيب أحدا في أن يحبك؟ انت شاب تريد ان تتزوج وهويت فتاه على ما يرضى الله تبارك وتعالى تقول له والله يا اخي انت انسان ثقه ومتدين أه؟ وانت استاذي حبها عني حب الفلاني بالنيابه عني هذا كلام فارغ ولك انت مهبول أه؟ انت انسان أحبل ايش احبها عنك ما في واحد والله. طيب لماذا نمارس الهبل الاخر فكر عني فكر لي فكروا عني واعطوني وانا بردد طب غا انت قرد انت البعيد لا يمكن لا تقول أحد فكر لي لا تقول أحد فكر عني ستقول لا هذا يحصل الذين عندهم اموال أه ايها الاخوه يوظفون النواميس سكرتير يعني أه النواميس أه ويقول له خطط عني وفكر لي اقول لك نعم هذا يحصل ومدفوع الاجر ولكن هو يتخلى باستمرار حتى ممكن كان هذا مفيدا وهو عملي احيانا عمله مفيد لكن بمقدار ما يمارسه ويتخلى عن جزء من استقلاليته يصبح عبد ماذا عبد خيارات غيره لماذا تحررهم بالمعرفة؟ عندهم مزيد معرفة في هذا الحقل في علم الإدارة، في التجارة، في الصفقات، في أي شيء هو ما عندوش آه، أعطاهم مزيئ عليه صحيح؟ مع أنهم يعملون عندهم مدفوعي العجر ما في مشكلة لكن مزيد معرفة، مزيد حرية الفكر بطبعه هو الحرية فما تقول ليش فكر حر، فكر غير حر هتقول لي موجود لا أنا أقول لك فكر غير حر ليس فكرا هو ثرديد، هو قرديه ببغاوية كلام مردد هذا. كلام مردد مبلوع فقط لا لي فكر فكر بطبعه هكذا خلاق ومستقل وحر اخواني واخواتي نعم لكن الذي يحصل كما قلت لكم للاسف الشديد ان الحذقه والمهره من سدنت واساتين تضليل الوعي وتزييف الفكر لدى إيه؟ البشر يلعبون على ايه على هو وهوامش أو فيه هوامش عريضة ووسيعة كثيرة لا نتفطن إليها أفلاطون الفلسوف المثال الكبير في محاور جورجاس يقول في محاورة حول الغذاء طعام والشراب والأكل والحلويات بالحري يكون طرفاء النزال فيها طبيب مختص بمعنى اختصاص في عهد أفلاطون وحلواني وجمهورهم الأطفال الحلواني يفوز مئة في والطبيب ذهب إلى الجحيم. ما في هذا حلواني؟ أطفال يعشقون السوكيات الحلويات. يسمى الحلويات يسمى حلويات. حلوة حلوة حلويات. ها يعشقون إيه؟ الحلويات. طبعا ما الذي يفوز؟ الطبيب الذي سيغضبهم طبياً ويناشدهم ألا يكثروا منها بل أن يقلوا لأنها تنخر أسنانهم وتفسد حياتهم و... وتسبر لهم السمنة الأخيرة. إيه خاصة إذا كان الطبيب سمينا يقول ماله. ها ما به كالدب يرد إيش؟ آه. أن يعظنا بخلاف ما يقول أنت أيضا تفعلها هذه إحدى, إحدى فروع الحجة الشخصية يسمونها الحجة الشخصية أنت أيضا تفعلها لا لن نقتنع هذا الحلواني إنسان طيب هذا ادمي هذا ملائكي سيفوز الحلواني مئ في ما. يقول أفلاطون مستتليا وفي حوار أمام جمهور من الراشدين الكبار طرف سياسي محنك مدرب ايها الإخوة بأسلحة الخطابة والإقناع هو هو متكلم لسانه كالمبرد م? كالسيف آه. والطرف الآخر أصحاب اختصاص مهندسون أو عسكريون مع أن موضوع النقاش يتعلق باختصاصه في قضايا حربية أو قضايا إنشائية قال يفوز السياسي تذهب الهندسة الجحيم والعسكرية يفوز السياسي لأنه يعرف هالجمهور له حلوياته صحيح الآن عالم شيعي في جمهور من الشيعة يعرف الحلويات ما هي ما هي حلويات الجمهور الشيعي التباكي على أهل البيت وهذا حق نحن نبكي عليهم قلوبنا تبكي والسماء والأرض تبكي ولعنه الله على من ظلمهم آه لكن يستثلي بعد ذلك أو يستل من هذه الحلويات أيها الإخوة نتائج لعن كبار الصحابة ولعن أي أباء الإسلام ولعن عمد الإسلام مع أمهات المؤمنين إلا ما استثلي دو دو دو دو ما هذا ما هذا والكل يؤيد ويلعن وبالمقابل السني يستطيع أن ينزل أخصى اللعنات بالشيعة أيها الإخوة اصلا وفصلا وعبر العصور وأن يدخلهم من العان والتو جهنم من أوسع أبوابها لأنهم يسبون الصحابة فهم زنادق لأن الصحابة نقلت الوحي فالشيعة لا تؤمن الله بكتاب ولا بسنه لأن من طعن في الصحابة عبد أن يطعن في الأصل قال أبو زرع وكلام فارغ الشيعي لا ينكر الكتاب ولا ينكر السنة القرآن عنده هو قرآن والسنة عنده له مصادره فيها أنت عندك مصادرك لماذا تلزمه بالبخاري, هو بالبخاري؟ لماذا يلزمك هو بالكليني أنت لا تؤمن بالكلين ما المشكلة؟ هنا في مشكلة ولذلك ما ينحق في الحوار العلمي أن تحاكم كل طرف إلى ما يلتزمه إذا أنا لم ألتزم ما تقول لا تحاكمني إليه علميا حتى أنه في الإسلام هذا ولازم المذهب أيضاً ليس بمذهب تقول لي طعم في الصحابة وطعم في الواسطة هذا من اللوازب واللوازم على فكرة استخيفة جدا وليس قوية لا تلزمني بما لم ألتزمه ولازم المذهب ليس بمذهب للأسف لكن هذه حلويات تنفق سوق أيها الإخوة بين السنة كحلويات الشيعة تنفق بين جمهور إيه؟ الشيعة وتذهب الحقيقة إلى الجحيم لا سنة ولا شيعة نلعب نحن نلعب لا نريد أن نحترم الحقيقة كما هي أيها الإخوة لا نريد أن نحترم الحقيقة كما هي ولذلك وعلى ذكر إيه؟ لا تلزمني بما لم ألتزم احذروا من الأسئلة الملغومة تحدث مرة عن, إيه؟ عن السؤال الخطأ أيها الإخوة السؤال الخطأ دائما جوابه خطأ انتبهوا هل يمكن أن يأتي جوابه صحيحاً؟ لأنه لا جواب له ستقول لي ولكن أجاب عنه فلاسف، صحيح لم يجيب عنه، أجاب عن سؤال آخر ونفى السؤال، السؤال خطأ لا يجاب متى أجبت عن السؤال خطأ؟ وقعت في خطأ، مهما كنت ذكياً وهذه اسمها في المنطق العملي practical logic أو informal logic اسمه الأسئلة المشحونة، المحملة، اللودد تعرفوا داونلودها؟ الأسئلة الأسئلة الأسئلة المحملة، الأسئلة الملقة، الأسئلة الملغمة، Loaded questions. سأل أحدهم فيلسوفا على سبيل السفسطة، ها؟ والعياء بقول المصريين، وقال له، هل كففت عن ضرب أبيك؟ قال له لم أكف ولم أكن أضرب. السؤال مشحون. ما قال لك أنني ضربت أبي يوما؟ لو قال له لا، معناه خلاص أقر. لو قال له نعم أقر. سؤال مشحون. متى كففت عن ضرب أبيه؟ قالوا لم أكف ولم أكن أضرب السؤال لا موضع له السؤال لا موضع له يقول الطواغيت في بلاد العرب اليوم أراح الله من بقيتهم إن شاء الله تعالى متى سيكف هؤلاء؟ كتب لي أحدهم هكذا أحد أذناب الطواغيت لكن لماذا تدعو على نظامنا؟ ومعنى الكلام يعني يعني دعك من إثارة النعرات والبلبلة يقولون هكذا متى سيكف هؤلاء المشاغبون عن إثارة الفتن وتعريث نيرانها؟ نقول لهم لا فتن ولا تعريث. كل ما نقول وما ندعو إليه لا يصب في الفتن. ما من فتن أعظم مما هي الأمة فيه تحت حكمكم. هذه الفتن. السكوت عليكم أعظم فتن. الكلام والتعب ضدكم هي بداية إنهاء الفتن أيها الاخوه ما لم نتكلم الفتن ممتدة extended إلى ما شاء الله. ومستمرة ملعن هذه اسئله وكلمات أيها الإخوة وجمل وتعبير كلها ملغمه محملة لودج يعني انتبهوا منها جيدا وذلكم ان اللغه بطبيعتها مش عربية كل اللغات انا اليوم تكلمت لكم على مستويين من مستويات الدلاله مستوى الدلالة المعجمي اي كلمه مثلا افترض إيه مثلا منبر لها دلالة معجمية إشارية إحالية واقعية تقريبا هو هذا الكيان المادي المحسوس الذي يعتلى في مساجد المسلمين ويخطب عليه ويوحف عليه هذا اسمه المنبر هذه دلالة ماذا؟ أولية مباشرة إحائية إسنادية إشارية هيك بسموها في علم اللغة لكن في منبر يقولك لك وعتلى منبر الكذب وفي الحقيقة هو كتب فيه جريدة لا قاعد على منبر ولا اعتلى على منبر هو كاتب ارتكيل هيك مقالة في جديده قال لك ارتقى اعلى درجات منبر الكذب اها الان المنبر هنا استخدم بهذه الدلائل الاشاريه المعجميه كلكم تفهموا لا مش هالدلاله مستحيل استخدم بدلاله ثانيه ايحاءيه اضافيه اعازيه تعبويه محمله دلاله اخرى هذه علماء اللغه فلازمته اللغه بل وعلماء المنطق في القرن العشرين والحادي والعشرين خاصة في آخر العشرين يحذرون جدا من الوظائف الإعازية والإحائية للغة. يقول لك إذا حببت أن تفهم لكي لا تخدع لكي لا يضحك عليك تنبه جيدا لهذه الوظائف. سماها وظائف إنفعالية أيضا. في عندنا نظرية كاملة. سماها نظرية إيه؟ يعني الأفعال. أفعال اللغة. أفعال إيه؟ في أفعال. تمارس فعل اللغة هنا. اللغة قد تقتل. قد تنحر، قد تذبح، قد تفرق، قد تدمدم، قد تضلل مش الفكرة انتبه، مش الفكرة لا لا لا اللغة تعبير، الكلمة لنا غير بريئة، منشحونة أليس كذلك؟ فرق كبير بين أقول كما قلت في أول خطبة وأنت عمت أن أقول هذا قال إبراهيم ودعى نمرود. لا لا، هذه اللغة ليست علمية هذه اللغة إيحائية أنت منذ البداية تفهمني؟ أنت رست أيه؟ محايداً، أنت منحاز أنت منحاز تفهمني ان حجه ابراهيم موضوعيه قويه تماما لا غبار عليها وان كلام نمرود مجرد ماذا مزاعم ودعاوى توحي الي ببطلانها وادعى نمرود قال ابراهيم وادعى نمرود الله لم يقل هذا قال قال ابراهيم وقال ايه الكافر هذا قال انا احلف قال قال شوف لغه هل يحتاج الى دراسه درس نظرية القرآن الكريم دراسة مهمة سترى العجب أحيانا القرآن يخالف هذا الشرط لماذا أيضا هذا له تعليل لكن هذا يحتاج إلى محاضرة الشيء دقيقة وعجيبة جدا جدا طيب ما الفارق بين صارم وعنيد في الحقيقة قد يصفان شخصا واحدا في واقع عمره قد يتبين أنه صارم الإنسان صارم ليس عنيدا بدليل أنه في عشر مرات نصح بخلاف وجه نظره استجاب في سبعة هذا لا يسمى عنيداً هذا مرن جداً فليكسبول هذا الإنسان مرن وذكي لكن يا أخي في كل مرة إذا اقتنع بشيء فأنه ينفذه ولا أنت تفري ما خلقته ما فانته يخلق الشيء يعني يقدره ثم يفريه ولا يفري أحد فريئه مثل فاروق الإسلام فإنسان صارم هذا إنسان جاد هذا لكن ليس عنيداً طبعاً يغيظنا صرامته ونجاحه فنقول ماذا؟ عنيد يا أخي شوفوا الرجل عنيد ليس عنيداً فرق كبير بين عنيد وبين ماذا؟ وبين صارم نلعب على الالتباس بين إيه؟ الكلمتين لكن قد نأتي إلى كلمة واحدة كلمة واحدة كلمة زعم الآن في السياق الحديث لدى العرب وعلى فكرة اللغه كان حي متطور يعني نحن لا نؤمن بالمساعي التأثيلية في فهم ماذا؟ العبارات والدلالات شو التأثيلية يعني؟ إنك تبحث لي عن الأصل التاريخي للكلمة يوم ما وضعت ايش كانت تعني لا يعنيني هذا يعني المعجميين وعلماء اللغة المتخصصين لكن أنا كمفكر كفيلسوف كمنطيق كأيدولوجي كدارس كباحث كمصلح الذي يهمني وينبغي أن يهمني فقط السياق المعاصر الحالي لاستخدام الكلمات يعني في صحيح مسلم زعم جبريل النبي يقول زعم جبريل كذا كذا ماذا النبي يقول قال جبريل اللغة العربية تسمح يا أخو باستخدام زعم بمعنى قال كمحايدة في اللغة المعاصرة اليوم في الاستخدام الحي زعم هل تستخدم بهذا المعنى أبداً أنا أقول لك معظم حتى العلماء والمثقفين إذا سمع الكلمة زعم يغضب منها إذا تقول له وأنت تزعم أقول لك أنا لا أزعم أنا أقرر أنا أخي أقول أخي أقوله ما في مشكلة النبي قال زعم جبريل لا هذا شقلي ها غلام ثعلب ها يقول لك زعم الخليل إيه اقرأوا إيه الفصيح لثعلب دائما يقول زعم الخير سيبوي سيبوي في الكتاب عشرات المرات وزعم الخليل وهو يؤيد ويأتيك بالأدلة على أن ما زعمه الخير بن أحمد صحيح في النحو. طب لماذا تقول زعم؟ لأنه فيها في اللغة. يعرف اللغة معجمية يعرف دلالي يقول لك زعم قال قال وقوله صحيح. اليوم زعم لا تعني قال وقوله صحيح. تعني إيش؟ يدعي دعوة بارئة من الدير حتى يعني حتى كلمة يدعي ما في مشكلة يدعي. نحن دعانا الله موجود دعوة. وحنشوف بعدين سنقيم عليه البينة أو لنقيم؟ نقيم قال لك لا دعاء ادعاء وزعمة بمعنى إيش قال قول غير محقق وهو أقرب الكذب علينا أن نراعي هذا بعض الخبثاء يلعبون على هامش الالتباس الذي سمح به تطور اللغة الحية أيها الأخوة حين تحاسبه يقول لك لا أنا أستخدم زعمه بمعنى كلمة إيه سيبويه أغلام ثعلب وكلمة الرسول في صحيح مسلم وهذا مثل عربي ويرجعوا إليه يا سلم وأنت تخاطب إيه العام في التلفاز وعلى المنبر آه. ولا تستخدم زعمه مع إيه مع أحبابك وأودائك وتستخدمها دائما مع أخضامك وألدائك صحيح يتحكرون على الناس نوع الخبث كل هذا كما قلت لكم تضحية ونحر للحقيقة تضحية ونحر إيه للحقيقة نعم إذن علينا أن نكون إيه الإخوة متيقظين إزاء هذه, إزاء هذه الملغومات هذا التيقظ يشكل جوهر نقدية الفكر تقول لي أنا أحب أن أكون فكري نقديا لا أحب أن أكون مرددا ببغاويا أقول لك جوهر النقد يكمن في أن تكشف عن المفروضات assumptions الفروض يعني المفروضات أو الفروض المستكنة المخبأة في الكلام أيها الإخوة سواء كان إيه؟ شفاهياً أم كتابياً ثم تخرجها ثم تسلط عليها أضواء النقد وسوف نرى هذه الفروض صحيحة أو غير صحيحة ينبغي أن ننطلق منها أيها الإخوة أو ينبغي أن نتوقف عندها هذا الفكر النقدي هذا الفكر إيه؟ النقدي من ضمن البحث عن المفروضات البحث عن التعابير والدلالات لأن استخدامه كما أثبت لكم للتو أحياناً يأتي في سياق ملغوم ويجعلها ماذا؟ محملة وملغمة فإياكم أن تمر عليكم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ويلكافرين عذاب أليم عجيب لماذا يا رب؟ راعنا بمعنى إيش؟ انظرنا قال لا راعنا في أصل الوضع نعم بمعنى انظرنا ولكن في الاستخدام الذي جرى عليه هؤلاء الملاعين جرى تحميلها بمعان أخرى مضمنه فلا أريد أن تقعوا ضحية إيه لهذا التضمين والتلغيم ابتعدوا عن هذا الاستعمال ما عاد نستقدمه خلاص شفتوا؟ صحيح؟ لا نريد القرآن يشير إلى ذلك القرآن يشير إيه؟ إلى ذلك ايها الإخوة طيب من ضمن الأشراك وما زلنا في البداية الأسف الشديد من ضمن الأشراك والفخاخ التي نقع فيها ايها الإخوة وطالما نبه إليها المفكرون والحذاق وأصحاب إيه الوحي مغالطات ماذا؟ مغالطات التمثيل الانالوجي يعني المماثله طبعا واضح ان ايه العلاقه بين كل شيء واي شيء اخر او حتى العلاقه بين العلاقات المفروض ان تكون هي علاقه تباين علاقه تباين يعني ليست علاقه هويه ولانها علاقه تباين ليست علاقه انطباخ كامل ليست علاقه هويه هذه تسمح ماذا بالبحث عن المماثله وين وجوه الشبه طيب لأنه لا معنى للبحث عن وجوه الشبه في حاث ماذا؟ أن تكون علاقة علاقة تماهي ما في هذا انطباق كامل ما لكن في لكن فيما عدا ذلك؟ هناك ايه؟ سألف مرة أحد إخواني كنت معه في السيارة فلحطوا مئذنة أمامي قلت له ما العلاقة بين المئذنة؟ أنا غيرت أمام السيارة في سيارة ستروين تقريباً أو رينو وبين سيارة رينو كلي عجيب بين المئذنة وبين قلت له نزل في علاقة أي شيء لا بد أن تحكموا علاقة مع إشياء الكون فكر فكر مهم انتهينا قلنا العلاقة هي العنوانية انت حين ترى البيئذ ما معناها عنوان المسجد تقول لك أنها مسجد أنا للمسلمين هنا يصلى هنا تلقى الخطاب للمسلمين ترى سيارد رينو عنوان لهذه الشركة أنا رينو تختزن تحتها كل ما يتعلق بماضي هذه الشركة وكفاءتها عنوان عنوان قال عجيب هذا لويس كارول مؤلف القصة الشهيرة أليس في بلاد العجائب ها طرح مرة سؤالا حير قراءه لكن خير الله له قارئا ذكيا جدا بذكائه قال ما هي العلاقة بين الريفن وبين رايتينج ديسك يعني بين الرافع اسمه الغراب بين الغراب وبين إيه مكتب الكتابة بين الغراب وبين المكتب الديسك هذا رايتينج ديسك فبعث له واحد القراء في جريدة عامة قال له العلاقة بينهما أن إدجار ألمبو آه الأديب والروائي الشهير جدا للخصص المشهور آه أن إذجار على أنبو روت أنبوث روت كتب يعني ماضي إيه رايت روت أنبوث كتب عليهما وعنهما بالعربية صعب ليس لدينا لماذا؟ لما نقول إذجار على أنبو روت أنبو إيه ريفن مثلا كتب عن ماذا؟ عن الغربان أو الغراب كتب عنه أن ينفع وكتب برضو إيش؟ ديسك كتب على الديسك يعني كتب عنهما كتب عليهم إدغار ألمبو فعلاً كان يكتب رواياته على الديسك وكتب عن الغربان فالعلاقة بين إيه الغراب قال وبين الديسك أنه إدغار ألمبو روتون بوت شميل ذكي يقولون عقول الفصاميين يقال نظرية في علم النفس المرضي يقال عقول الفصاميين أيها الإخوة لديها هذه المخدرة على أن تجد وجوها للشبه لا تخطر على باء العديم من البشر بين أشياء فتشوفها مختلفة تماماً في وجوه في وجوه لكن انتبهوا هذا شيء جميل نقوله كطرفة هكذا في سياق بحث علمي في سياق المحاضة اللطيفة لكن غير الجميل أن نأخذ هذه المشابهات أيها الإخوة على محمل الجد احيانا ثم نستخرج منها لوازم ومقتضيات سياسية قانونية اجتماعية دينية أيدولوجية قد تكون كارثة مثلا ملك يدافع النظام الملكي الملوكي يأتي يقول ان مثل الشعبي مماثل، ها في مماثله بين النظام الملكي وبين إيه الجسم البدي اليومن بدي إن مثل إيه الشعب مع نظام ملكي مع نظام ملكي مع راسه وهو الملك تماما كمثل البدل الانساني والبدن اذا ما قطع راسه ها هربت منه الحياه وفسدت سائر اعضائه ولم يعد يقوم باي وظيفه ايه أنيطت به وكذلكم ايه الشعب هنا اذا ازيح الملك أو تزحزح من مكانه ينعدم الشعب وتعم الفوضى كلام فرغ كلام فرغ هذا كلام اديب تحكيها كذا لاطفال صغار بتدربوا على على التعبير لكن لا تحكي ايه لشعب فعلا تريد ان تحكمها هؤلاء المفكرين السياسيين هذا ليس دمويا الكلام في دمو اكثر من هيك كلكم تعرفون ايه المثال الشهير اصبح مثلا من الذي قاله الان سنكشف عنه انك لا تستطيع ان تصنع ايه عجه بدون أن تكسر البيض مخيف. كتب أحد إيه المناطق المصريين قال هذا ناجي يعج بالدم يحصل دمًا عبيضا هذا هذا. ما من الذي قال هذه العبارة؟ لينين. من الذي ميرجلش لينين؟ لينين. ستالين وبعدين إيه؟ جابوا كان فيه لينين. لينين. لينين هو الذي قال هذا. قال إنك لا تستطيع أن تصنع عجة عمليت بدون أن تكسر breaking البيض. ماذا يريد أن يقول؟ لا تستطيع أن تنجذ الثورة. ولا ان تؤسس دولة وحكومة بغير ان تعدم كل المخالفين كل المعارضين كسر رؤوسهم عشان هي العرج بعدين ما بدنا العرج هذا كله يا اخي شيء بخوف نحن نستطيع ان ننقض إيه؟ هذا الانالوجي الزائف الفولس انالوجي للنين بانالوج ثاني نقول له هو أنت بالمثل لا تستطيع ان تعالج المرض وتزعم انك قضيت على المرض بالقضاء على ايه على المريض طبعا راس تعبانه جسم تعبان أزعى أنني قضيت على المرض بقتل المريض تماماً وجفني حياً قضيت على المرض والله ما شاء الله من يعترف لك بهذا؟ إذا نستطيع أن نقابل إيه؟ أنا لو مماثلة زائفة بمماثلة حتى صحيحة هذا غير صحيح بالمرة أنه يعتبر قضاءاً فاحذروا من هذه الأشياء وعلى فكرة سيقول قائل هذه الأشياء ربما تتحدث عنها يعني إيه؟ تقع لا لا لا لا تقع المفكرين والكتاب والأذكية أنا أقول لكم هذه تقع يومياً في المساجد على شاشات التلفزيون في الجرائد في أحاديثنا العادية مع بعضنا البعض تقع علوف المرات كل يوم ويقع ضحايا لها ملايين البشر كل دقيقة دون أن يدروا لم يدربوا ولم يتدربوا على إيه على التفكير المنطقي الد... الدقيق أيها الإخوة ولم يكتسبوا مهارة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 وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني لأن الوقت أدركنا للأسف سأختم فقط بفخ أخير وليس بالأخير في الحقيقة اخترته لكثرة ما نقع فيه نحن البشر لا أقول المسلمين نحن البشر نقع فيه وفخ الاحتكام إلى السلطة والسلطة معنا كبير جدا في علم الاجتماع أيها الإخوة يعني كل مرجعية نهائية تعتبر معيارا ورائزا نهائيا لوزن الأمور لوزن الأمور والدعوة قد تكون مؤسسة أيها الإخوة كالأزهر كالكنيسة كمش عارف هي الافتاء في المملكة كذا هذه مؤسسة سلطة قد تكون كتابا كالقرآن الكريم كالبخاري كالكلين الكافي الكولين اه كتاب المقدس لدى النصارى واليهود أه؟ التلمود لدى اليهود كتاب سلطة مشكل سلطة أيها الأخوة قد يكون شخصاً في مرحلة معينة أينشتاين مثلاً في وقت معين في فيزياء النسبي على الأقل سلطة هذا سلطة خبير أيها الأخوة تقريباً شيء من هنا في العصور الوسطى كان يسمى الفيلسوف باللاتينية ليس فيلسوفاً يدعى لا لا الفيلسوف يعني هو الفيلسوف بس، لماذا بقول أرسطوف بس انتهينا آه. وطبعاً مهزلاً أيوة قد يكون الجمهور في رأيي أن الجمهور شكر السلطة وسلطة خطيرة جداً جداً جداً ها الجمهور الاحتكام إلى الجمهور الاحتكام إلى الناس طبعاً الأذكياء وحدهم وشوف كلمة أذكياء من هذه ملغومة تابوا لكن قد تكملونه بحق كلنا نستخدم هذه الأشياء كلنا أنا أقول أذكياء مو مباشرة ملغومة أو فيها افتراب الذي لا يوافق على كلامه هو غبي أي كلام ملغوم هذا على كل حال نعود إلى الملغوم <تصفيق> حتى لا ينفجر فينا الأذكياء يدركون أيوة الإخوة لا أن معيار الحقيقة شيء وراء العدد وحيان وراء السلطة خاصة إذا لم تكن مختصة حقيقة أو تحوم الشبهات حول إيه؟ حيدتها ونزاهتها ألبرت أنشتاين كان ضد العنف أيها الإخوة مع تجارب الله عنف مع السلام وضد الحروب النووية معروف هو برد راند رسل والجمعة هذولا وكان يخرج في مظاهرات ويكتب مقالات وأشياء فالمهم دعاة الحروب ودعاة إيه؟ تجاهت الأسلحة أيها الإخوة وتجهت الكراهية بين الشعوب والحضارات ماذا فعلوا ألفوا كتابا من عشرات المقالات كتبها مئة عالم وخبير ضد أينشتاين اسم الكتاب عنوان الكتاب مئة عالم ضد أينشتاين خراوه الأينشتاين العبقري قال واحد كان يكفي لو كانوا على صواب الشرط بالشرط كانوا مئة والألف إذا كنت على خطأ أنا هم على صواب واحد يكفي لي واحد فقط يثبت لي أنني على باطن انتهت المشكلة ليش مئة لكن هو يعلم أنهم يحتكون إلى ماذا إلى سلطة العلماء مئة عالم يعني, يعني صاروا اقوى يعني؟ إذا مئة عالم صاروا أقوى من عالم؟ ما علاقه علاقة؟ ممكن ألف عالم وعلى باطل وعالم واحد على صح ابن حزم أدرك هذا يبدو أنه عانى منه رحمة الله عليه ونحن نوافقه على كل ما قال لكن هو المسكين عانى كثيرا عانى من السلطة سلطة المشائخ والعلماء والمؤسس الدينية الإفتائية وحرق كتبه وأشياء كبيرة وأطردوه من بلده طبعا وهجروه فكتب يقول على حب الحقيقة والبحث عنها مرّض نفسه على حب الحقيقة والبحث عنها صار ذم الناس وكرههم له أحبّ إلى نفسه من مدحهم إياه قال بصير باسترذف حتى بعداء الناس ما فيش مشكلة لماذا؟ كأنه يقول لأن هؤلاء الناس برهنوا لي إيه الآن على أن فيهم إيه؟ بقيّة من غرائز إيه؟ ليس فقط السباع بل من غرائز الحملان غرزة القطيع قطيع ألف صروا ألفين عشرة ألاف وعلى باطل برضو من الشرط ما لهاش علاقة وما أكثروا ناس ولا الحرسطة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله الله لنيه ديكارت أبو الفلسفة الحديثة أبو الفلسفة الحديثة كتب يقول يبدو أن الحقيقة أقرب أن ينالها فرد من أن تنالها جماهير من الناس عبر التاريخ هيك الحقيقة لا يغفر بها إلا الأفراد امتياز الأفراد لكن الجماهير تخلد عقائدها الباطلة بالآليات التي ذكرت ايه شيئا منزورا جدا ويسير منها. قال مش شرط، فالاحتكام للسلطة، سلطة الببلقوم، سلطة الشعب، سلطة الناس، سلطة العلماء، الخبراء، العجيب هنا في أوروبا في العصور الوسطى احتكاما إلى سلطة الكتاب المقدس التوراة والإنجيل يا إخواني عجيب أثبت وهذا لا يمكن أن يثبت وليس بثابت اصلا أن الباي، اللي هي الطاب اللغة العربية اللي هي محيط الدائرة يش إلى, إلى أي القطر المحيط القطر قال باي بتساوي ثلاثة ثلاثة بالضبط ثلاثة بالضبط من غير أيها ليس آخر خلاص ما علاقة الباي هذه أو الطاب ايش بالكتاب المقدس سلطة كتاب المقدس منبع أيها الإخوة ريسورس العلوم هذه مسألة حسابية أي طفل الآن نقول له اقسم 22 على ثلاثة على سبعة عفواً 22 على سبعة صح ولا لا؟ هنا تطلع في الأخير ثلاثة فاصل واحد أربعة من تا تا هذه هي الباي؟ ما هي علاقة الكثير المقدس؟ لا قرآن لا سنة لا تورآ لا إنجيل قال لك سلطة سلطة في غير موضعها غير مختصة بهذا الشيء يختص به أهل الحساب أهل الحساب فعلينا أن نحظم الموضوع الاحتكام إلى السلطة بالمطلخ أنه خلاص قال العلماء منحازون إذا, قا... إذا كانوا منحازين أنا لن أثق بفتوى عالم شيخ حتى الحين تحدث عن العلم الشرعي بفتوى شيخ سمعته قبل أشهر يدعو إلى الوحدة بين المسلمين وبين السنة والشيعة وما شاء الله وإخواننا وبعدين في صار في مناوشات سياسية نفس العالم عفوا العالم نفسه في التلفزيون لا نأخذ كل ايه يعني كالتي نغطت غزلها من بعد قوة علمت أنه ليس عاليا مستقلا ولا نزيها هو مجرد قلم في يد ايش السلطة السلطة التنفيذية لا يمكن أن أقلده ديني لا يمكن أن أثق بما يقول ولو أقسم وعلى فكرة يحتكمون أيضاً إلى سلطة العواطف كالذي يقول لك رأيي هذا قرأت لبعضهم يقول هذا الكتاب كتبته بعد دراسة ومستفيضة أرهقتني واعتصرتني واستنزفتني لثلاث وعشرين سنة قلنا جميل احتكامة إلى سلطة الانفعال هذه آه؟ يعني هذا يسموه باستقطر العطف عليه ارحموني وسقفوه لأني تعبت كثير ماهمناش حنشوف قرأت الكتاب ومن غير مبالغة من أتفهما قرأت في حياتي في السيرة النبوية من أتفهما قرأت ليس فيه تجديد حقيقي ولا في أي موضوع تذهب 23 سنة أنت سببت نفسك أنت أثبت لنا أن 23 سنة من أمثالك لا يمكن أن تخرج شيئا لأنك صحراء طاحل جرداء ليس عندك شيء اتبه لكن تحتكم إلى عاطفتي ارحمني ها كيف ترفض يا أستاذي رسالتي هذه؟ وقد قضيت فيها عشر سنوات، ليل نهار، وسافرت إلى عشرين دولة، إن شاء الله لمئات دول. رسالاتك للدكتوراه من اسوا ما يكون لا تستحق عليها الدرجة. اذهب إبك بعيداً. ليس في المجال الأكاديمي. يحتكم إلى حتى سلطة ايه العواطف نوع من الاحتكام إلى السلطة. ينبغي أن تنزه الحقيقة عن كل هذه الأشياء. ولا حتى الاحتكام إلى إيه احتمالات النتائج. إن حصل هذا. وسكتنا عليه، فسوف يجر هذا إلى كذا وكذا وكذا، واحذروا، احذروا يا معاشر المسلمين، احذروا يا أمة محمد. لماذا؟ لماذا الطريقة؟ هذه الطريقة غير علمية. عليك أن تقنعنا بصحة الفكرة، بحقية ما تدعو إليه بالعقل، بالبرهان الذي ينسجم مع طبيعة الدعوة. اتركني من إيه؟ النتائج والتبعات والأشياء، والتباكي على ما لم يحصل. كل كلام فارغ هذا، أيها الإخوة. لذلك ليس عجيبا وأختبئ هذه الجملة. ليس عجيبا أيها الإخوة أني تنادى الشباب والشابات في هذه الأيام الأيام العجاف آ إلى بحث مسألة قيامة الساعة وهل ستقوم في الخامسة والعشرين, والعشرين؟ ما حتى لم أقرأ هذا الشيء سمعت قلت يستحيل لا عقلي عن أن أبحث في الموضوع أصلا هذه خرافات والقرآن حين قال لنا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إِلَّا بَغْتَة هذا شخصياً شككني، أنا شخصياً سأقول على النبي الرسول، وسوف يزندقونني، لا أعبأ بهم. آه، شككني في الأحاديث التي تقول لابد بد أن يظهر فلان ويظهر علان، وبعد أن يظهر يمكث أربعين سنة وكذا، ويعطيني لا لا لا لا الله يقول بغدا يا حبيبي، ومعناها إذا ظهر مثلاً المهدي وظهر الدجال ونزل عيسى أنا أعرف أن القيامة وسأحلف عليها ألف طلاق من زوجي وألف إيه يمين على المصحف أن القيامة لن تقوم قبل أربعين مثلاً عيسى حي يصح؟ الله قال لا مش صحيح الله قال لا تاتيكم الا إيه؟ بغته ولذلك النبي نفسه كان يخاف منها كان يخاف ان تاتي في اي لحظه صحيح اذا هجت الريح لا يستطيع ان يقل له قرار يدخل ويخرج يقول لا ادري لا ادري آه في إحدى الروايات ايها الاخوه كان يخاف ان تقوم القيامه في روايات قال عذ بها اقوام النبي لا يعرف الله قال لا تأتيكم الا إيه؟ إلا بغته فتضع انت هيك باشا الله تقويم باليوم وبالسنه وقبل هذا وبعد هذا من اين هذا اتينا به الله اعلم ولذلك بعض المغفّرين قال لك إيه؟ ابحث آه. ابحثوا في هذه الموضوعات لعلّه في 25 تسعة تقوم القيامة وخاف بعض الناس إيه؟ ولم يحرك هذا في العقلاء شعره من أرجلهم آه. لأن العاقل أركز أرساً من أن يضحك عليه بأمثال هذه الأشياء أيها الإخوة بفضل الله آخر بشريات الجميلات البائزات التاعيسات المهد المنتظر يظهر في أرض الكنانة أيها الإخوة آه. ويدعو ويقيم الأدلة على طريقته على مهدويته لسنا ملزوزين لا أن نستمع إليه طبعا انتبهوا حتى لا نقع في مغالطة أخيرة يقولون إما أنه دجال وإما أنه المهدي وأقول لك أنت مغفل لا ممكن ليس دجالا ممكن ليس المهدي ممكن وهذه الإمكانية ثالثة قد توجد رابعة وخامسة لكن على الأقل الآن يحضروا ممكن أنه معتل عقليا موهوم يسموه الشخص الموهوم مخه في فساد المسكين دماغه دماغه يقول ح دكتور أحمد عكاشة ولا عادل صادق ولا دكتور رخاو إن شاء الله يعالجه يعطيه ويتبلزات كذا ممكن يهدى آه ويوزيله هذه حالة الاستهبال التي تدفعه أن يؤكد أنه المهدي وأن قادة العالم سيصيرون عند رجلي عند رجلي ليس دجالا ممكن ليس إيه وليا وليس مهديا ممكن لكن قد يكون إيه مقصوم الشخصية آه معطلا في عقلي ونفسي ممكن هذا ممكن أن يكون موهوما ايضا لذلك احذروا من القسم الثنائية والقسم البطراء إما وإما لا إما وإما وإما وإما في أشياء كثيرة اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا ورشدا تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا والسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات ومن يا سيدنا ومولانا وخالقنا ومالك أزمتنا ورقنا من على اخواننا المضطهدين المحروبين في بلاد العرب والإسلام بنصر وحرية قريبين عاجلين مظفرين يا رب العالمين اللهم أيدهم وأيد بهم وانصرهم على من عاداهم برحمتك يا أرحم الراحمين وقوتك يا قوي يا عزيز يا جبار يا متين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واخر الصلاه